الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله واصحابه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم في بعض حديثه كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها كل الناس يغدو يعني يغدو على ربه سبحانه وتعالى يغدو على الدار الآخرة وما فيها من حساب وجذاء ولا يخلو أمر الإنسان من أحد امرين فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها إما أن يكون ثمرة هذا الغدو أن يعتق نفسه من النار وهذا مراد المؤمنين وهدفهم أو موبقها أو يفشل في ذلك ويخيب سعيه ويضل ولا يذل الله ولأوظ الله أن نكون من هؤلاء وإذا كان الأمر كذلك فالواجب أن يستهد كل إنسان في تحصيل الزاد للقاء الله عز وجل ومن أعظم ما يعين على هذا ما نجتمع عليه من كتاب الله وحفظ القرآن وتأمله ومدارثته والعمل بما أنذر الله عز وجل فيه والتناطح و والتعاون والأمر بالمعروف والله عن المنكر والاجتماع على الصحبة الصالحة وشغل الأوقات وتعميرها بطاعة الله عز وجل والاجتهاد في ترك المخالفات والمعاصف مهما استطاع الإنسان هذا هدفك وهذا طريقك إلى الله عز وجل لا تمل من هذا ولا تتوقف وليس في هذا كبير وصغير ولا قديم وجديد ولا يعني ناضج وغير ناضج كل الناس على نفس النمط وعلى هذه الشاكله ولما طول معاذ رضي الله عنه في الصلاه وانصرف الشاب وطل منفردا وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وشكا الشاب معاذا الى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال وهذا هو الشاهد لما قال له أنت فماذا تقول قال يعني أصلي وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ولا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن حولها ندندن فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يدندن حول نفس المعنى أن يسأل الله الجنة وأن يستعيذ به من النار وهذا شأن انبياء الله جميعا كما ذكر الله عز وجل عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا هذه بضاعة المؤمنين في كل زمان ومكان لا يستحيون منها ولا يستنكفون وليس عندهم تطوير ولا تجديد لهذه المعاني هي نفس المعاني التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي نجا بها اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هي التي يلزمنا ان نتعب انفسنا فيها مهما استطعنا وان نكدح ونكد فيها لان هذا هو يعني المطلوب وهذا هو الذي يوصل إلى المرغوب وهذا في الحقيقة هو سعادة الدنيا والآخرة فإن السعادة العبد أن يستشعر رضا الله سبحانه وتعالى أن يستشعر أنه على الطريق قائم بين يدي الله عز وجل بما أراد ويتجنب الفتن فتن الليل والنهار وفتن الاختلاط وسوء المعاشرة وكسر والخلافات والمنكرات وفتن الشهوات والمال والدنيا والعمل والزوجة والاولاد لا بد ان يحدث انضباط هذا الانضباط في التاتي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع هذه الاطراف المتناثره واقام يعني هذه المعادله على احسن ما يكون بين الدنيا والاخره نجاح في الدنيا ونجاح في الآخرة ببعض الضوابط التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وآله, وآله. فسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن والزلل ومن أعظم ما يفتتن به العبد في طريقه إلى الله عز وجل لسانه وما يجر عليه هذا اللسان من هذا الشر المستطير ومن هنا يعني كنا نتوافى بهذا الكتاب المبارك الذي انتهينا فيه إلى الفصل الرابع وفيه مجاهدة النفس في ترك الغيبة وحفظ اللسان قال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة فمن سنة الجهاد البداية بالعدو الأقرب فالأقرب فمن سنة الجهاد البداية بالعدو الأقرب فالأقرب والنفس الأمارة بالسوء بين جنبي الإنسان هي أقرب أعدائه فليبدأ بمجاهدتها وقمعها خصوصا وانها التي تأمر اللسان بالغيبة وتأذه على المعروف أزهم أزا يعني تدفعهم دفعا وتدعوهم بحثيث وشديد الدعاء عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله المجاهد من جاهد نفسه في الله عز وجل وعن أبي زرش رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله أصبر الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله وقال أبو حازم رحمه الله قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك قاتل هواك الهوى يعني ما يهواه الإنسان ويتمناه إما يخالف شرع الله عز وجل ودائما الداعي إلى الهوى الشيطان والنفس الأمرة بالسوء لأن الهوى دائما يوافق الطبع ويعني يخالف قيود الشرع قال ولولا لأن اقتضاء قابلة بالمجاهدة لأن تقوى فما زأت الشرائع آمرة بالفضائح محذرة من الرزائل فليجاهد العبد نفسه على تقويم لسانه وتطهيره من الآفات لا سيما الغيبة فإن استقامة اللسان ركن ركين من أركان استقامة سائر أعضائه وهذه بشارة لقلها أهل العلم والحمد لله وأصلها في سطرة العبد أن اطباع قابلة بالمجاهدة لأن تقوم ومن هنا جاءت الشرائع تأمر وتنهى أنزل الله الكتب وأرسلها الرسل لأن الطبع قابل فابشر طبعك إن شاء الله يقبل أن يتغير وتضع غيرك من أحبابك ويعني أقربائك ومن تحب لهم الهداية هم كذلك مدام من الأدمير طبعهم يقبل أن يتغير وإذن في الأمر يحتاج إلى يعني بعض الصبر والدعاء والعلاجات الشرعية ويحدث التغيير إن شاء الله مادامت هناك إرادة وقد صحة النية هي لذا إصلاحا يوثق الله بينه يخلق التوفيق بناء على الإرادة فمن أراد لنفسه خيرا ولغيره فليكن البشارة إن شاء الله كان وهيب بن الورد رحمه الله تعالى يقول والله لترك الغيبة عندي أحب إلي من التفدق بجبل من زهب والله لترك الغيبة عندي أحب إلي من التفدق بجبل من زهب هذه الأفكار التي تستأسي والتي تمر معنا في كل باب تدلك على أمر هام وهو أن الغيبة لم يسلم منها الكبار. و العلماء الأسباب وهذا يدل على أن الأمر خطير ليس أمرا يعني سهلا كما يتصوره بعضنا وأن إنثاق الأمر في التوافي بعلاج اللسان وهذه الأمور هذا يعني من علامة الخير والتوفيق وليس شأنان تافها أو صغيرا كما قد يوسوس الشيطان لبعض الناس هؤلاء الكبار من السلف كانوا ينشغلون بهذه القضية على هذا النحو فنحن والله من باب أولى خصوصا نحن فيها واقعون لا نرى أنفسنا يعني براء فهذا الرجل من الثلاث رحمهم الله يقول والله لا ترك الغيبة عندي أحب إلي من التصدق بجبل من ذهب. فقال رحمه الله لأن أدع الغيبة أحب إلي من أن يكون لي الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى، فأجعلها في سبيل الله تعالى. ولأن اغض بصري عما حرم الله تعالى، أحب إلي من أن تكون لي الدنيا وما فيها، فأجعلها في سبيل الله. ثم تلا قوله تعالى: ولا يغض بعضكم بعضا وتلا قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هؤلاء السلف كانوا منفوتين مع أنفوتهم. لا يتحرج أن يعترف بذنبه وبعيبه ويجتهد في علاجه ونحن قل انفافنا بحيث ننشغف بما وراء ذلك ونحن مقصرون في مقدمات الديانة ويعني أبجديات الديانة كلنا ينظف وكلنا يتكلم ويغتاب ثم يعني ندعو الدرجات التي هي أعلى من هذا ونحن بعده في أول الطريق، صلى الله عليه وآله. وكان السلف رحمهم الله يجاهدون أنفسهم أشد المجاهدة لتقويم اللسان وتهذيبه، ويصابرون على ذلك السنين الطوال فعن علي بن حملة قال: قال عبد الله بن أبي زكريا الدمشقي علقت الصمت عما لا يعنيني عشرين سنة. قل أن أقدر منه على ما أريد عالجت الصمت كلمة عالجت لا تقال إلا يعني الشيء الشديد يعني فيها مفاعلة عالجت يعني صابرت نفسي عليه واجعلت أعالجها وأداويها وأجاهدها في الصمت عما لا يعنيني عشرين سنة أنفق من عمره عشرين سنة وأنت تقول أو ربما بلسان الحال يلا خلص الكتاب خلص الكتاب وخلينا نشوف غيره فيش وقت نتكلم في الغيبة والنميمة خلاص معروف لا يغتب بعضكم بعضا إياكم والغيبه خلاص حفظنا لو كان الأمر بهذه السهولة لما تعب أحد عشرين سنة يعالج نفسه. وإذا نحن على مدار الكتاب يفترض أن نعالج أن عشرين أسبوع عشرين على حسب ما ينتهي ومن بركة قراءة هذه الاثار وهذه الأحاديث أنك تكون منشغل بالقضية فلعلك إن شاء الله إذا صحت النية أن تصل إلى معنى محمود في نهاية الطريق واجتهد أن تجدد هذا الأمر وتبحث عن كل وثيرة سواء نحن معا او انت وحدك وما تفعله وحدك يكون من بركة ما استفدته ونحن مجتمعون وكلنا هذا الرجل مما اذكر انني فكرت فيه وحدي المحموش لست مشغلا لا ادري كيف اكتر من ان اسمع استقبل عرص لكن اكتشفت ان هناك طريقة لكتابة رسالة على المحموش قلت طيب اكتب احذر الغيب، كتبت على المحمول احذر الغيبة كل ما بوصل المحمول مكتوب احذر الغيب هذه طريقه جهد فردي إضافة لما نجتمع عليه اذا استطعت ان لهذا هذا خلي القضيه قضيتك طول الصيف احذر الغيب وبعد ما مرتبت على المحمول صرت اذا جلست مجلسا بين الاقارب والارحام ومجالس الاقارب مليئه بالغيب فلان سوت وفلان عملت وفلان سوى وفلان وقد نسكت على بعضها فمره بعد مره كلما تكلم احد احذر الغيب فوجدتهم بعد هذا اذا ارضى ان يتكلموا قبل ان يتكلم يقول كان فيه احذر الغيب هو نفسه يقول احذر الغيب الحمد لله فصارت المجالس بدل ان تكون مجالس غيبه صارت مجالس احذر الغيب هذا احسن الحمد لله فخلينا نخليها مجالس احذر الغيب كل ما واحد يعني تيجي على دماغه يقول احذر الغيب خلاص وقد نفهم ماذا كان في أي شيء كان يريد أن يتكلم والحمد لله يعني سكت عنه يعني كانه يعالج نفسه وصارت المسألة خرجت من نطاق الدرس إلى نطاق البيوت والمجتمعات وهذا المقصود هذه الثمره الثمره أن تنقل هذا المعنى إلى من حولك فتكون استفدت وأفت يعني لا تجعل قضية قضية درس يقال وصفحات تقرأ بقدر ما هي عباده يتعبد بها الى الله عز وجل وعلاج تعالج به نفعك ومجاهدة تجاهد بها نفسك اذا أدمنت هذا المنهج نفعك هذا إن شاء الله في الغيبة في غض البصر في غير ذلك من صنوف المجاهدات على مستوى الطاعات وعلى مستوى المعطف فتسعد إن شاء الله قال رحمه الله وكان لا يدع يغتاب في مجلسه احد يعني هذا الرجل الذي عالج الصمت عما لا يعني عشرين سنة كان لا يدع يغتاب في مجلسه احد يقول إن ذكرتم الله عناكم وإن ذكرتم الناس تركناكم. يعني لا يسمح في مجلسه بالغيب وإن كان الكلام فيه زك فنتعور وإن كان في ذكر للناس تركناكم يعني تركنا المشاركة في هذا. بأن يقوم أو ينكر بما استطاع من وسائل الإنكار وهذا شديد في أول الأمر فإذا احتدت وصارت سهلا إن شاء الله وكان عبد الله بن عبد زكريا إذا خاض جلساؤه في غير ذكر الله رأيتهم كالساهي فإذا خاضوا في ذكر الله كان أحسن الناس اتماعا وكان رحمه الله لا يكاد أن يتكلم حتى يسأل وكان من أبش الناس واكثرهم تبثما هذه القضيه مهمة يعني ليس قفلا كما يعني كثير من إخواننا قفل وقفل ليس قفلا يعني صينيا ولا ايطاليا قفلا لا القفل نقول قفل قفلا صعيديا حتى لا تكون غيبة للصعيدة لا, لا ينغي هذا لكن مجرد ما الالتزام يتصور الالتزام عدم التبسم ويعني هذه الـ لا كان هذا الرجل من أفترف من أبش الناس وأكثرهم تبسمه يعني يتبسم للناس ولكن ما دام في خير فإذا خاض في غير ذكر الله كان كاسته يعني كالذي كأنه ناسي أو كأنه شارد لا يخوض مع الخائدين فإذا خاض في ذكر الله كان من أحسن الناس الاجتماع يجمع بين حسن السمت وطيب المعشر وحسن المحادثه وبين ترك الذنوب والمعاصي وهذا الذي نختاره لانفسنا ولاخواننا فان حسن شخصيتك وسمتك بين الناس اذا الفوك وأحبوك سهل ان تدعوهم وعن سلمة بن خالد بن اسماعيل قال قلت لسفيان الثوري اذا اخذت في الحديث نشط وانكرتك واذا كنت في غير الحديث كانك ميت قال سفيان اما علمت ان الكلام فتنه اذا اخذت في الحديث نشاط من نشاط وانكرتك أنكرت ما اعرف عنك من الهدوء وعدم الكلام لكن ما دونت في الحديث في ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تروي الحديث وتروي الأذكار والأحكام والشرايع كان لك نشاط يتحجب منه فإذا كان في غير الحديث يعني تركت الرواية عن النبي فاسلم كأنك ميت يعني لا في أي مشاركة ولا أي فقال له أم علمت أن الكلام فتنة يعني أنه لو تكلم في غير رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم العلم ونحو ذلك فالكلام فتنة وجه كونه فتنة أنه يعني يكون صاحبه معربا للوقوع في الزم من الغيبة والنميمة واللغو والباطل والكذب فكان يقص هذه الفتنة أما إذا كان يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم العلم ويقرأ القرآن ويدرس الفقه ونحو ذلك فهذا من أفضل ما يفعل الناس وعن المعلم رحمه الله قال قال موردق أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا أو ولست بتارك طلبه أبدا <تصفيق> قال وما هو يا أبل المعتمر قال الكف عما لا يعنيني الكف عما لا يعنيني يطلبه منذ كذا سنة ولم يقدر عليه وفي نفس الوقت لا يترك طلبه لا يترك طلبه أو طلبه فلتكن كذلك إن شاء الله أنا وأنت لم نصل بعد إلى هذا وقد أعيانا ذلك فلنجاهد حتى نصل وقال محمد بن المنكدر كابدت نفسي أربعين سنه حتى استقامت كابدت نفسي المكابده ايضا مفاعله من الجهد والكبد والارهاق والتعب كل هذا حتى يستقيم وعن جعفر بن برقان قال بلغني عن يونس ابن عبيد فضل وصلاح فاحببت أن أكتب إليه أسأله بلغني عن يونس فضل والصلاح فاحببت أن أكتب إليه أسأله فكتب إليه يعني لما كتب جعفر إلى يونس رد عليه يونس بهذه الرسالة فكتب إليه أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه يعني اكتب لي من عوامل فضلك وصلاحك حتى نتأثبك فرد عليه بهذه الزسالة أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه فأخبرك أني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها يعني نفسها وتكره لهم ما تكره لهم فإذا هي من ذاك بعيدة ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير فوجدت الصومة في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك هذا أمري يا أخي والسلام لو لا تعرفني أنا لسه مش نافع ولا أنا فالح وأنا جربت مع نفسي يعني أن تحب للناس ما تحب للنفسي فمنفعي أقول طيب يعني بترك ذكر الناس إلا من خير فوجدت الصوم في اليوم الحار أي من ذلك ونحن الحمد لله ولا صوم في يوم حار ولا ذلك نعم أظن ذلك كذلك وكأنه قال يعني إذا بلغ عن الصيام والقيام ونحو ذلك يعني لا تغتر بهذا فهناك ما هو أخطر من هذا لأن السلف هؤلاء يعني كان صومهم عجبا من العجز يواصل الصوم سنوات لا يفطر لايام العيد ويقوم يعني نصف الليل سنوات عشرين ثلاثه يقوم نصف الليل احنا يعني ما شاء الله ليله والثانيه تشعر انت مع الملائكه طبعا ما فيش ثالثه ولا رابعه لكن اذا كان في ليله او هؤلاء كانوا على هذا المستوى من العباده لكنهم رأوا أن قضية اللسان والغيبة ونحو ذلك أخطر وأشد وقال ابن وهد نظرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهزني فكنت أغتاب وأصوم فنويت كلما اغتبت إنسانا أنا تصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة كويس يعني هذه مصريحة كويس قال أنا الصوم فصمت كثير وتعبت أغتاب وأصوم فلما غيرت قلت هاد شوف الدراهم والفلوس قال من حب الدراهم تركت الغيرة يعني لقيت من الفلوس السلف عندهم صدق نحن لا نتكلم عن فلوسنا هكذا نتجمل أمام الناس وهؤلاء الكبار لا يستحي أن يقول مثل هذا الكلام عن نفسه لماذا لأنه يعامل ربه ليس منشغلا بنظر الناس إليه أما أنت فقد يعني تجد الهم أن تتكلم ثم قبل أن تتكلم تقول لا يغضوا عن فكرة وح طب ليش خليك في حاجة أخف شوي صح. بينما هؤلاء لا يتحرجون يقول الله أنا عالجت نفسي وفشل ولم أستطع وشعرت بكذا وكذا وكذا هذا نهاية الإخفاق فقال محمد بن واسع لمالك بن ذنار يا أبا يحيى حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم وقال خارجة بن مصعب فحبت ابن عون سنت عشرة سنة فما رأيته تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون سنت عشرة سنة فما رايته تكلم بكلمة كتبها عليه أما له فلابد انهم كتبوا كثيرا مما له لكن عليه الكرام الكتب وعن الصلط بن برصام التيمي قال قال لي أبي الزم عبد, الملك بن أبجر إلزم عبد الملك بن أبجر فتعلم من توقيه في الكلام فما أعلم بالكوفة أشد تحفظا للسانه منهم الله أكبر منذ طلب العلم عندهم كيف نطلبون العلم يلزم رجلا يتعلم منه الصمت أو يتعلم منه التوقي في الكلام يعني يختار الكلمة حتى تكون يعني في سجل الحسنات ولا تكون في سجل السيئات وقد يكون هذا الرجل غير معروف كهذا الرجل المذكور هنا عبد الملك ابن أبجر ما مر عليك ولا علي. لكنه عند الله عز وجل معروف وحسبه ذلك وكان يتعلم إنه هذا الباب من العلم رأيت أن هذا علم الديانة والإخلاص حظ اللسان وكل هذا هو المقصود في الحقيقة قبل أمور كثيرة مما نعالجه. أنزل الوالد الشفيق يقول لولده إلزم فلانا تتعلم من توقيه في الكلام، فما أعلى بالكوفة أشد تحفظا للسانه منه. إذا وجدت رجلا كهذا فدلني عليه حتى أهزمه أنا وأنت. وعن الفضيل بن عياض قال: كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة. يعني يعد كلامه يعني في الأسبوع يتكلم كذا كلمة معروفين إن شئت أن تراجعه حفظه الكلام وعن الحسن بن حي قال إني لأعرف رجلا يعد كلامه وكان يرون أنه هو يعني يقصد نفسه لكن حتى لا يزكي نفسه يقول في بعض مواعظه إني لأعرف رجلا ولا يقول أنا لكن هم كانوا يظنون أنه يتكلم عن نفسه أو يقصد نفسه يعد كلامه يعني في اليوم كذا كلمة بالعدد هذه ولا في الأحلام وقال بشت بن منصور كنا عند أيوبا السختياني فلغطنا وتكلمنا اللغط يعني الكلام الكثير فقال لنا كفوا لو أردت أن أخبركم بكل شيء تكلمت به اليوم لفعل. لو اردت ان اخبركم بكل شيء تكلمت به اليوم يعني يقول الصباح انا لما استيقظت قلت السلام عليكم بعدين على الظهر خرجت للبيت وقلت للبائع بكم تبيع هذا فقال لي بكذا فاخرجت ولما جينا للعصر رجعت البيت وكلمات محدوده ولهذا يعني قل سقطهم لكن لو قال أحدا أني لأعرف رجلا لا يعد كلامه فضحك الناس منه الناس كده. وما تكلم الربيع بن خرثين بكلام الدنيا عشرين سنة وكان إذا أصبح وضع دواتا وقرطاتا وقلما فكل ما تكلم به كتبه ثم يحاسب نفسه عند المساء يعني عنده جرد كل يوم كل يوم في جرد جارد لما تكلم به وحتى لا يضيع منه الجرد يكتب يكتب كلمته في اخر يوم ينظف الصفحة مش في المجلد وقال رجل لحاتم الأصم ما تشتهي قال اشتهي عافية يوم إلى الليل فقال له اليست الأيام كلها عافية قال إن عافية يومي الا أعطي الله فيه إن عافية يومي الا اعف الله فيها هذه العافيه وقال القاضي ابو بكر بن العربي رحمه الله وقد اخبرني بعض اشياخي من الصوفيه انه كان من جملتهم رجل اذا صفى له يوم واحد جعل جوزا في قدر الجوزه معروفه وختم عليه فاذا سئل عن عمره اخرج القدر وفض الخطو وعد الجوز فيرى ان ايامه بعدده يعني لما يصف له يوم وطبعا لا يصف كل يوم وانما بعض الايام يعني يوم شعر انه وفق الى يعني مزيد من الطاعه الى بعض المواقف التي يرجو ان تحتفى له عند الله فيعد هذا يوم يأتي بجوزه ويضعها في قدر الى ان يأتي يوم مثله واذا قيل له كم عمرك اخرج الجوزة وطلع 20-30 يوم وقال عمري 20 يوما 30 يوما هذه الاثار كلها يعني تدل على الحساسية التي كانت عند السلف، وانضباط الذي يعني أورسهم هذا الشرف بحيث يعني لا يأتي الزمان إلا والناس يذكرون أخباره الذين قبلنا والذين كانوا قبلهم وقبلهم والذين يأتون بعدنا لا يتكلمون إلا بأخبار السلف. يقولوا كان ربيع بن خليسي، كان عبد الله بن عوف، وكان أيوب، وكان سفيان، وكان ابن وكان الحسن هو نفس الكلام يعني هذا التوقي والتحري والتحرز والتحرج جعلهم نجوم كل العصور وهذا سبيلك إذا أردت لنفسك الخير وإلا فعامة الناس يعني يروحون ويجئون في مذبلة التاريخ والعيانه بالله احذر هذه المذبلة أن تكون يعني فيها وإنزم طريقة السلف في ديانتهم وتحريهم وإنفاقهم السنوات الطوال في صلاح القلب وفي علاج القلب عشرين سنة حتى يترك ما يعنيه أربعين سنة حتى يستقيم عشرين سنة حتى يعالج قيام الليل حتى شعر به ثم عشرين سنة أخرى وقد حبب اليه السنوات عزام سهلة تخرج في هذه المسائل وليس يعني اشينا في التاهب لكاس العالم او لكاس الخيبه والحرمان والحمد لله رب العالمين